وَل قَد صَرَّّفْنَا لَّاسِ فيِي هذا القُرآنِ مِنْ كلُِّ مَثَلِ فَأَبَ أَكثَر النَّاسِ إِلا كُفُور وَقُ لَّ مِنَ لك حتىَاتُ فَججررَ لنا مِن الأرضَم بُوعَ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 إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ